فعندما نسأل هذا الأثر عن من حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا نعم عن عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وهو من المحاسبين لنفسه كما تقدم معنا في درس المضى وأنه حاسب نفسه ودخل حائطاً فتوسط الحائط ثم جعل يقول أمير المؤمنين بخن بخن والله لا يعذبنكم الله لتتقين الله ولا يعدبنك وهذه كمال المحاسبه وعمر ما ادراك ما عمر مبشر بالجنه ومع ذلك يقول والله لتتقين الله ولا يعدبنك يا عمر يحاسب نفسه وفي اخر ايامه يقول كما تعلمون أنني يا ليتني أدعى على ربي لا لي ولا علي كفافاً لا لي ولا علي هذا يقابل هذا وهذا كله من معرفة النفس وما هي عليه والذي لا يعرف نفسه يداخل الغرور والعجب فيتلف ويهلك من الذي قال بعد أن ذكر قوله لا أقسم بالنفس اللوام لا تلقى المؤمن إلا يعات بنفسه ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بأكلتي فضل الحسن رحمه الله أحسنت ومن الذي قال رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر رحم الله عبداً وقف عند أهمه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر عن من عند من تقدم معنا هذا عن الحسن أيضاً هذا من محاسبة النفس أنه لا يقدم على شيء حتى ينظر في هذا الذي أراد القدوم عليه هل هو لله سبحانه وتعالى فيمضي أم لغيره فيتأخر عنه الشخص والعبد كما يقول أيضا الحسن لا زال بخير ما كان له واعض من نفسه وما كانت المحاسبة وب الهمته لا يزال العبد إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعض من نفسه وما كانت المحاسبة من همته فهو بخير لا زال أما إذا لم يكن هناك واعض من نفسه هذا قد تليف فيقدم على كل شيء لا يبانيه ونفسه لا تعظه ولا تذكره بالله سبحانه وأن هذا الذي تريد أن تفعل حرام ما في واعد من النفس فهذا لا يصدر منه إلا الشر فعلى هذا يحاسب الشخص نفسه فمن الذي مثل نفسه في الجنة والنار فقال مثلت نفسي في الجنة أكل من أشجارها وأشرب من انهارها أو عانق نعم أحسنته نخعي. مثل نفسه في الجنة يأكل من أشجارها ويشرب من أنهارها ويعانق أبكارها ثم مثل نفسه في النار يأكل من زقومها ويشرب من صديدها ويعالج سلاسلها ويعالج سلاسلها فقال أي شيء تريدين قال تريد الدنيا وعمل صالحا قال أنت في الأمنية فاعملي لا في الأمنية لم نمت بعد وإنما هي مجرد محاسبة فيمثل نفسه في جنة ويمثل نفسه في نار والنار كما سمعت يعالج السلاسل فيها وهكذا أيضا يشرب من من الصديد ويأكل من الزقوم لا شك أنه تعب فيتمنى الشخص أن يخرج منها من يأكل من زقومها هذا كافر ويشرب من صديدها أما عذاب المؤمن الذي يدخل المسلم غير هذا الذي هو عذاب الكافر وعد فيها بما شاء الله سبحانه وتعالى أما مثل هذا هذا عذاب القفار والله أعلم من القائل فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما الشافية رحمه الله ما أجملها من أبياته الله تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فلا يغنط الشخص من رحمة الله مهما فعل من الذنوب وهو تايب إلى الله سبحانه وعايد إليه فليبشر من ربه الكريم بالخير فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولو فعلت ما فعلت قبله وعدت إلى الله وتوبت إلى الله فالله يفرح بتوبتك ويبدن سيئاتك حسنات الذي اختنفه في التبديل أي أنه يوفق للأعمال الصالحة بعد أن كان يعمل سيئا هذا الذي يظهر وقيل نفس السيئاتي عنه الله حسناتنا هذا تشجيع على التوبة لكن الذي يظهر الثاني الأول هو الأقرب أنه يوفق من عمل سيء يبدل الله سيئات حسنات يوفق من عمل سيء إلى عمل خير كان في شرك إلى توحيد بدل سيئة بحسنات وكان في معاصي إلى طاعة عموماً في معاصي عموماً إلى طاعة بدل الله السيئات وليست السيئات تنقلب حسنات هذا الذي يظهر الله وعلم فيه خلاب بين أهل العلم قال رحمه الله واخبرنا معمر عن يحيى ابن المختار عن الحسن ويقول يحيى ابن المختار مستور فالأثر ضعيف أما معمر معلوم راشد قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إن المؤمن قوام على نفسه حاسب نفسه لله عز وجل وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا يخف الحساب على هؤلاء المحاسبين لأنفسهم في الدنيا وأما غيرهم سيأتيه وانما شق الحساب يوم القيامة على قوم اخذوا هذا الامر من غير محاسبة إن المؤمن يفاجئ الشيء يعجبه طيب المؤمن يفاجئ الشيء يعجبه فيقول او يفاجئه الشيء إن المؤمن يفاجئه الشيء يعجبه فيقول والله اني لا اشتهيك وانك لم حاجتي ولكن والله ما من صنه اليك لأن الله منعني منك فما من منصن إليك وإلا أنا كغيري أشتهي هذا وأتمنى هذا أن أصل إليه من بعض الأشياء التي ربما النفس تميل إليها فيمنعها ويحول بينه وبينها لأجل التقوى التي تعلمون معناها أن الحاجز بين المرء وبين معصية الله سبحانه وتعالى والدافع على المرء على طاعة الله جل وعلاه فهذا يشتهي الشيء المؤمن وهو من حاجته ولكن الله سبحانه منعه منه ابتلاء بعض الأشياء منع منها الإنسان ابتلاء واختبارا ليرى الله سبحانه قيادة وطاعة له وإلا ما منع الإنسان في الأصل إلا, أو إلا مما يضره منعه ربنا سبحانه من الخمور ومن الزنا ومن الفجور وغير ذلك من أشياء والشريعة إنما منعت من المحضور الذي فيه ضرر على الإنسان ولكن والله ما من صلى إليك هيهات هيهات حيل بيني وبينك ويفرط منه شيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت إلى هذا ما لي ولهذا والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله يفرط منه شيء ويحصل له فيرجع إلى نفسه يحاسبها ما أردت إلى هذا ما ليولي هذا الذي فعلته ويرجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله هذا هو المؤمن حقا أما المسترسل في المعاصي هو بعد ذنب وعدم مبالاه اختراث بالباطل فهذا نص الله سلام أي أنه يفعل الباطل لا يبالي والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن قيدهم القرآن وكان وقافاً عند حدود الله فالقرآن يجعلك وقافاً عند حدود الله سبحانه وتعالى وربما تهم النفس بمعض الأمور والقرآن وثقك والقرآن منعك فهي حدود الله سبحانه وتعالى فإذا رفعت الحجب دونها هلكته فما أحسن من تخلق بالقرآن عمل بالقرآن فانه أسعد الناس ولا أسعد منه لا أسعد منه تجد النور على وجهه وتجد السعادة فيه وتجد القناعة تجد الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وغير ذلك مما يدعو إليها القرآن ممن عمل به أوثقه القرآن تجد كل خير فيه وأما الذي لم يؤثقه القرآن تجد الشرق في عينيه تجد الشرق على وجهه والعياذ بالله ووجه مقفهر ووجه عليه غبرة ترهقه قترة وأما هذا ما أحسنه وما أجمله تجد الصبور يغضب لا شك ويتغير الحال كما هو معلوم لكنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى ووقاف عند حدود الله جل وعلا وغير معصوم فالذي أوثقه القرآن فنعم ما يوثق به فبإشكل الذي أوثقته العيادة بالله ذنوبه في يوم القيامة فيسحب بها ويهان بها فلا يدخل, النار ولا يدخل الجنة أوثقته ذنوبه فلا يدخل الجنة أما هذا الوثاق فما أحسنه إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم إن المؤمن أسير في الدنيا أي إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى الله يعلم أنه ما خود عليه في سمعه وفي بصره في لسانه وفي جوارحه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مأخوذ عليه في هذه الآلات آلات الفقه آلات الوعي آلات الإدراك إن لم يستعملها في طاعة الله يفقى بها دينه فكان مأخوذا عليها فهي من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى وأناس لم ينتفعوا بها فدمهم الله سبحانه وتعالى ولقد ونقدرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل هذه آلات عظيمة ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وخلقها فيه ليعي عن الله سبحانه وتعالى ما أراد وعيه جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة جعل لكم السمع والأبصار من أجل تدركه لا تعلمون شيئا من بطن ماتكم وهذه آلات العلم ركبها الله سبحانه وتعالى فيكم وهذه آلات الإدراك من الله جل وعلا بها عليكم بها لتسمعوا عن الله وتعقلوا عن الله وتعوا عن الله وتبصروا عن الله آياته الكونية والشرعية فكم من أعمى مسكين يتمنى يرى البحر أعمى خلق أعمى يتمنى يرى الجبال يتمنى يرى زوجته يتمنى يرى أولاده وأنت في هذه النعمة العظيمة ترى ما ترى من الآيات الكونية وترى زوجتك وترى أولادك وغير ذلك من النعم وذاك الأعمى مسكين يتمنى أنه يفتح يرى الولد بس وبعدها يموت وهو يغمط بعدها ويرجع للأبد بس ينظر في ولده كيف الولد هذا وكيف الزوجة وينظر في الجبال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف و الى الجمان كيف نصبت والى السمايك كيف رفعت والى الارض كيف سطحت يتمنى ان يرى الجبال والسماء المرفوعه هذه فوقه ويرى الابل هذه المخلوق العظيم الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى ما يراها وانت تراها وتبصرها فتحدث عند المؤمن واما الشقي فهو شقي على هذا يحافظ المرء بما يحافظ عليه أو بما يحافظ فض به على هذه الآلات ولا يزال عبده يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها سددك الله فيها وعانك الله عليها وإلا أنت بشر مثل غيرك ستنظر لملايجوزا ينظر إليه ستسمع ملايجوزا يسمع وستمشي إلى ملايجوزا يمشأ إليه وتبطش ملايجوزا يبطش به أو أن يبطش فحافظ على أعضائك بطاعة الله بالفرائض وبالنوافل التي هي من أسباب المحبة والسداد في هذه الأعضاء لا يزال عبدي يتغرب إلي بالنوافل يعلم أنه ما خوذ عليه في سمعه في بصله في نسانه في جوارحه يعلم أنهما أخوذ عليه في ذلك كله كما سمعت في الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة والسمع يوم القيامة يشهد عليك والبصر يشهد عليك والجوارح تشهد عليك ويا لها من فضيحة وكم ناضلت عن بصرك من أجل بصرك وكم ضلت عن جوارحك من أجل جوارحك ويوم القيامة يخزيك الله بها سبحانه وتعالى ويجعلها أعداء لك تشهد عليك أنك بطشت الحرام ومشيت إلى الحرام وسمعت الحرام ونظرت الحرام وهكذا ونسأل الله العافية قال أخمرنا سفيان عن رجل قال أراه عن عطاء بن يسار قال تبدى إبليس أي ظهر إبليس وبرز إبليس لذلك الذي في السياق وفي النزع يريد فتنته قال تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال نجوت مني قال ما أمنتك بعد أي والله انتبه من إبليس وأيضا غرور إبليس وإغرار إبليس فإن إبليس غرور كما وصفه الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس تقو ربكم واخشوا يوما لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله, بالله الغرور بالفتح الشيطان فلا يغركم الشيطان ويفتنكم والعياذ بالله قد حدرنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية القرآن مليء بالتحذير من عدونا أعدى الأعداء لنا إبليس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فهو يدعو حزبه للشر يدعو حزبه للبلاء فعلى هذا ينتبه وقد أقسم أيماناً أنه يفتن الناس أيمان مغلظة أنه يسعى في فتنه حتى عند الموت عند النزع يأتيك ويريد إدخال العجب منك يا فلان قد فتني أنت رجل صالح انظر كيف وصل حالك لأنك مستطعت عليك فنجوت مني العبد الصالح يثبت من أول أيامه إلى آخر أيامه وهو ثابت لا ما أمنتك بعد حتى أموت فإذا ميت على الخير وعلى السنة وعلى الطعاء أمنتك أما وأنا لا زالت الروح فيها ولا زالت الحياة مستقرة ما أمنتك بعد فتجده وجلا خائفا من فتنة الشيطان لا يفتننكم الشيطان فقد حصل ما حصل على الأبوين كما تعلمون وآدم نبي ومع ذلك حاول مرارا وتكرارا حتى وصل إلى مقصوده وهو الأكل من الشجرة وبنحو هذا ما جاء عن إمام أحمد فيما شهر عنه كما ذكر ذلك محمد عبد الله بن علم في جزئه وذكره اللهب رحمه الله عنه أنه قال السمعت عبد الله بن أحمد يقول لما حضرت أبي الوفاه جلس عنده أو جلست عنده وبيد الخرقة لأشد بها لحيته فجعل يغرق ثم يفير ثم يفتح عينين ويقول بيده هكذا لا بعد لا بعد ثلاث مرات فلما كان في الثالثة قلت يا أبتي أي شيء هذا الذي لهجت به في هذا الوقت قال يا بني ما تدري قلت لا قال إن إبليس لعنه الله قائم بحذائه وهو عاض على أنامله يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد وأنا أقول لا بعد حتى أموت لا بعد حتى أموت ما فتك بعد لا زالت الروح موجودة حتى أموت هذا يدل على دين الله وعلى استقامة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهذه حكاية ابن علم المشهور وهو محمد بن عبد الله مشهور بابن علم وله جزء حكى هذه الحكاية عن ولده عبد الله بن أحمد أن أباه عند الموت يسمعه وهو يقول لا بعده لا بعده لا بعد. ثلاث مرات والشيطان يقول فُتَّني يا أحمد, فتني يا أحمد وهو يقول لا بعد أي لا حتى أموت فإذا مُتُّ نعم فهذه الحكاية ذكرها الذهب ويقول تفرَّد بها أو قال هي حكاية غريبة تفرَّد بها ابن علم هذا في ترجمة أحمد يقول حكاية غريبة تفرَّد بها ابن علم فالله أعلم وأما في ترجمة ابن علم فيقول حكايته عن عبد الله بن أحمد في قول أبيه لا بعد بعد غير منكرة غير منكرة أي أنها مقبولة مقبولة مثل هذه لا تعد منكرة هكذا الأخضر حكايته عن عبد الله بن أحمد في قول أبيه في قول أبيه لا تعد منكرة ونعم لا تعد منكرة فتفرد هذا الرجل الذي لم يوثق في جزئه وقد حكاها سماعا لكنه رجل صالح معروف بالصلاح لكن لا يعلم له توثير لا يعلم توثير له عن بعض الأئمة أنه وثقه فيعتمد توثيقه لكن الرجل يذكر بالصلاح ويذكر بالخير وله جزء وقد ذكر هذه الحكاية في جزءه وتفرد بها والإمام الذهبي في ترجمة يقول حكايته عن عبد الله لا تعد منكرة وفي ترجمة أحمد يقول حكايته غريبة تفرد بها ابن علم ومع ذلك هي غير منكرة والله أعلم فالشيطان يأتي للإنسان وهو بعدك إلى الممات لا يتركك أبداً حتى عند النزع يريدك أن تموت على الشر وأحمد جاهد جهادا عظيماً في الله وما عجب هذا الجهاد يريد أن يدخل الغرور على أحمد حتى يغتر بأنه قد فاته إبليس أو ما استطاع عليه إبليس وفات إبليس أنه فات إبليس وما استطاع عليه فيدخله العجب والغرور ويهلك بعد ذلك فينتبه طالب العلم لنفسه من العجب ومن الغرور ومن نزغات الشيطان ومداخل الشيطان سبحانك الله والحمدك لا إله أنت استغفرك واتوب إليك